أعوذ بالله من.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 من الآية الثالثة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي. فماذا تذكر من كلام الإمام قال الإمام إن الناس كانوا على دين الحق فاختلفوا فيه فبعث الله النبيين مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم ثم شرح الإمام كلمة أمة وقال إنها مأخوذة من قولهم أمنت كذا أي قصدته فمعنى أمة أي مقصدهم واحد ويقال للواحد أمة أي مقصده غير مقصد الناس وقيل إمام لأن الناس يقصدون قصد ما فعل فتح الله عليك يا ولدي فتح الله عليك ألا نواصل لقاءنا بمشيئة الله مع إمامنا ومولانا القرطبي الله وقوله تعالى فبعث الله النبيين جملتهم مئة واربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكرون في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر وأول الرسل آدم على ما جاء في حديث أبي ذر أخرجه أبو حاتم البستي وقيل نوح لحديث الشفاعة فإن الناس يقولون له أنت أول الرسل وقيل إدريس وسيأتي بيان هذا في سورة الاعراف إن شاء الله تعالى وقوله تعالى مبشرين ومنذرين نصب على الحال وقوله تعالى وأنزل معهم الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب وقال الطبري الألف واللام في الكتاب للعهد والمراد التوراه وقوله تعالى ليحكم مسند إلى الكتاب في قول الجمهور وهو نصب بإضمار أن أي لأن يحكم وهو مجاز مثل قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وقيل أي ليحكم كل نبي بكتابه وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتاب نفسه وقراءه عاصم الجحبري ليحكم بين الناس على ما لم يسم فاعله وهي قراءة شاذة لأنه قد تقدم ذكر الكتاب وقوله تعالى أوتوه بمعنى أعطوه قال الزجاج يعود على المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم أي وما في النبي عليه الصلاة والسلام إلا الذين أعطوا علمه وقوله تعالى بغيا بينهم أي لم يختلفوا إلا للبغي وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم والقبح الذي وقعوه وقوله تعالى هدى معناه ارشد اي فهدى الله امة محمد الى الحق بان بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم وقال الطائفة معنى الاية ان الامم كذب بعضهم كتاب بعض فهدى الله تعالى امة محمد صلى الله عليه وسلم للتصديق بجميعها وقال الطائفة ان الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين من قولهم أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا وقال ابن زيد وزيد بن أسلم من قبلتهم فإن اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق ومن يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله له فلليهود غد وللنصارى بعد غد ومن صيامهم ومن جميع ما اختلفوا فيه وقال ابن زيد واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرجه وجعلته النصارى ربًا فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبدا لله وقال الفراء هو من المقلوب واختاره الطبري وقال تقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق لما اختلفوا فيه وقال ابن عطية ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنه مختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه نحى إلى هذا الطبري في حكايته عن الفرارة والدعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ووصفه لأن قوله فهدى يقتضي أنهم أصابوا الحق وتم المعنى في قوله فيه وتبين بقوله من الحق جنس ما وقع الخلاف فيه وقال المهدوي وقدم لفظ الاختلاف على لفظ الحق اهتماما إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف قال ابن عطية وليس هذا عندي بقوي وفي قراءة عبد الله بن مسعود لما اختلفوا عنه من الحق أي عن الإسلام وقوله تعالى بإذنه قال الزجاج معناه بعلمه وقال النحاس وهذا خطأ والمعنى بأمره وإذا أذنت في الشيء فقد امرت به أي فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوا وفي قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رد على المعتزله في قولهم إن العبد يستبد بهداية نفسه والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم حاسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. قوله تعالى أم حاسبتم أن تدخل حسبتم معناه ظننتم قال قتادة وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية في غزوة الخندق وذلك حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائد. وكان كما قال الله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر صدق الله العظيم وقيل مزلت في حرب أحد نظيرها في سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وقالت فرقة مزلت الآية تسليه للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين واثروا رضا الله ورسوله وأظهرت اليهود العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم أم حسبتم لما بمعنى لم ومثل معناه شبه أي ولم تمتحنوا بمثل من تحن به من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا وحكى النظر بن شميل أن مثل يكون بمعنى صفة ويجوز أن يكون المعنى ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم أي من البلاء قال وهب وجد فيما بين مكة والطائف سبعون نبيا موتا كان سبب موتهم الجوع والقمل ونظير هذه الآية ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم صدق الله العظيم فسدعاهم سبحانه وتعالى إلى الصبر ووعدهم على ذلك بالنصر فقال تعالى ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم والزلزلة شدة التحريك تكون في الأشخاص وفي الأحوال يقال زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا فتزلزلت إذا تحركت واتطربت فمعنى زلزلوا خوفوا وحركوا وقال الزجاج أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه وقرأ نافع حتى يقول بالرفع والباقون بالنصب قال النحاس القراءة بالرفع أبين وأصح معنا أي وزلزل حتى الرسول يقول أي حتى هذه حاله لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منها والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى وقوله تعالى متى نصر الله رفع بالابتداء على قول سيبوي ورفع بفعل على قول أبي العباس أي متى يقع نصر الله وقوله تعالى قريب إن قال النحاس ويجوز في غير القرآن قريبا أي مكانا قريبا وقريب لا تسنيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا المعنى قال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال الشاعر له الويل إن أمسى ولا ام هاشم قريب ولا بسباسة بنت يشكرا فإن قلت فلان قريب لي ثنيت وجمعت فقلت قريبون وأقربا وقربا والله تعالى أعلى وأعلم في شرح الإمام لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخر الآية قال الإمام في سياق الشرح أي ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا نعم يا ولدي فهل لك أن تخبرني يا عم بصور الصبر ومجالاته للصبر يا ولدي صور شتى ومجالات متعددة منها الصبر في مواطن الحق والثبات في وجوه خصومه حتى ينتصر والجهاد من أجل استقرار المبادئ الكريمة والعقائد الصحيحة واحتمال الصعاب من أجل مطاردة الرذائل ومحاربة البدع والمنكرات حتى تختفي وتزول ولكن الآن قم يا ولدي إلى شؤونك وغدا بإذن الله نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم